لَمْ تَرَأ اللهَّ يُولِجُ الليلَ فِ النَّهَ لِ وَيُولِجٌ النَّهارَ, النهار فيِي الليْلِ وَسَخَرَ الشَّْس وَسَخَرَ الشَّمسَ وَالقَمَرَ كلُّ يجر إلَى أَجَلِدٍ مُسََّ وَأَن اللهَّهَ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 وَإذاَا غشِييَهُم مَوْجُ كَذُّ لَ لِذَعَو اللهَّه مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُم فَلَََّا نَججَّهُم إلىىدَدِّفَ مِنْهُم وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا